واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين مع منزله الجمع من منازل اياك نعبد واياك نستعين واذكر ببعض الكليات خلاصه مدارج السالكين تقوم على قضيتين أساسيتين القضية الأولى أن تقوي صلتك بالحق جل وعلا والقضية الثانية أن تخرج من نفسك والخروج من النفس هو عبوديه ونعني بالخروج من النفس أن تخرج من طغيانها من شهواتها من حضوظها من كل ما يتعلق ويرتبط بها مما له علاقة وصلة بالطين الطين الذي هو أساس خلق البشر أن تخرج من كل شيء له علاقة بالطين ولذلك هي سلسلة منازل نحن الآن اوشكنا على نهاياتها والحمد لله الجمع فهم الجمع ان تجمع همتك وارادتك على مقصود ومطلوب واحد هذا هو الجمع وكان العبد بارادته وفكره مشتت في اوديه الدنيا والشواغل والصوارف الزر عنده مشاكل كثيره في راسه وفي شواغل مشتت الزر هذه الشواغل والصوارف أن تتجاوزها وأن تجمع همك وأن تجمع إرادتك على مقصود ومطلوب واحد هو الجمع وهذا في الإطار النظري سهل وفي الواقع التطبيقي صعب تقول زول هذا زول يعمل شو ولا غير الله ما عندنا ونجمع ارادتنا على ربنا الصو اذكر كما رد ربنا لكم فيه فايده تريد الله وتجمع همتك تخلي همتك كلها لإرضائه لما تجي في الواقع حتلقى هذا الكلام ليس بجمع انما هو تفرق انت قاعد في الدرس مرات تفكر في حاجات تانية تجي تصلي تفكر في حاجات تطلع بره تتونس في حاجات يتشتت ذهنك وتتفرق همتك وإرادتك قضية الناس الآن قضية إرادة قضية الإسلام قضية إرادة أنت بتختار ومع هذا الاختيار عندك إرادة في تنفيذ وتحقيق رغباتك ومطلوباتك وكلما كانت الاراده اقوى وكلما كانت العزيمه أصلب كلما كنت اقدر واقرب على تحقيق رغباتك كويس واحد داير يعمل اي حاجه يحقق اي حاجه ينجزها يمشي الصباح مشوار يشتري من السوق حاجه المساله ده لا اراده تصبح الصباح تعبان تقول يا اخواننا انا فتران فتران المشوار ما حيتحقق إلا تعمل شنو تقوم وتتمغى تعرفك تتمغى دي ولا ما تعرفوها أه؟ تتمغى عشره مرات وتغسل وشك وتمشي تقول الزلط بعيد تمشي الزلط وتجيف وتجي العربيه بتاعت المواصلات الاولى مليانه وتجيف وتجي التانية مليانه وتجيف وتاشر لناس الملح ويفوتوا لحد ما تركب وتمشي لحد المسألة مسألة إرادة يقول لك والله يا شيخ ندار اصلي الأذان ده يأذن ما قادر أقوم من السرير نجيب لك ونش ولا كيف بتقوم براك ولا يجيب لك ونش تقوم براك تتمغى وتقوم تنهض من السرير ده اسمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تقوم وتجاهد نفسك وتخرج من الدع والراحة والسرير وبرد الفراش لكن لا بد من دافع الدافع شنو يحركك الدافع للمشي للسوق كم كما مشيت ما حتحقق الموضوع ده والموضوع ده انا معلق عليه آمال كبيرة وسيتحقق به مصالح لما تذكر هذه هذه طاقة دافعة محركة لك من أن تحقق ما تريد الصلاة لما تذكر قيمتها وأجرها عند الله ومكانته ومنزلته من الإسلام وما يترتب من الخسران على تركها ستبدد هذه الإرادة الخمول وتفجر فيك طاقات من أجل أن تحقق ما تريد كل شيء في الحياة يحتاج إلى إرادة حتى الكفر يحتاج إلى إرادة حتى الدنيا تحتاج إلى إرادة منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة الدنيا تحتاج إلى إرادة لتنجح عشان تحدد مشروع عشان تنفذ بونة أشان تعمل أي شيء مما يعمل في الدنيا لابد من إرادة هذه كلمة ومقدمة في الجمع لأنه لما تسمع كلمة الجمع دي باب الجمع منزلة الجمع تقول اجمعوا شنو الشيء بيجمعوا شنو الجمع جمع الإرادة والهمة على مطلوب واحد ولذلك جاء في الأثر من كانت الدنيا همه شتت الله فكره لو ختت الدنيا همك شتت الله فكرك لا تمسك لا تمسك ده شتت الله فكره وفرق الله شمله ما بيرتاح أصلا كل يوم مسافر ما يقدر يجند مع أولاده شوية ولا يقدر يستمتع شوية قال ومن كانت الآخرة همه جمع الله فكره ولم الله شمله فبالتالي الهم هو الذي ينبغي أن يجمع هذا معنى الجمع الصحيح طيب في كلام كثير جدا استدل الهروي على الجمع بقول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ابن القيم كعادته يعترض على الأمر الذي لا يستقيم مع نصوص الكتاب والسنة ومع التصور والفهم الإسلامي الصحيح. يقول له فهم بعض الناس أن الله أضاف الفعل إليه وسلب العباد أفعالهم فلا أفعال لهم وهذا ليس بالصحيح. هذا يعرف بالجبر يعرف بشنو؟ الجبر, الجبر يعني شنو؟ الجبر كأن الله جبر العباد على كل أفعالهم من الخير والشر فلا يفعلون الخير بإرادتهم إنما هم مجبورون ولا يفعلون الشر بإرادتهم إنما هم شنو؟ مجبورون وهذا مسلك شيطاني خاطئ لان الله اثبت للعباد إرادات الايه قبل شويه منكم من شنو ما يريد الدنيا منكم منكم ديمون ناس بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون فجعل لهم كسبا واختيارا العباد عندهم اختيار الزنا زنا بشنو اه باختياره والسرق باختياره والقتل باختياره مع انه يقول لك لو صبر القاتل لما تشنو المقتول لكن برضو قتل ويتعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة إذن للاختيار ابن القيم يقول الآية لا تفيد سلب العباد أفعالهم إنما الآية نزلت في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر رمى المشركين بحصباء ملء الكف من اشنو الكف رماهم بها وقال شاهت الوجوه الجيش الف او يزيدون يا المشركين جميع هؤلاء وصلهم من هذه الحصباء في وجوه معيونهم شيء هذا ليس بامر طبيعي لانه الف نفر تصير يدك تراب تكسحة كلهم أيده تصلوا آه طيب ابن القيم يقول الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ما هي الأسباب رمى فمنه البداية أما إصال الحصباء إلى الجميع خرقا للعادة ممن من؟, من الله فحذف فعلا سيدنا الذي هو البدايه ونسب الامر اليه لانه النهايه وما رميت اذ رميت ولكن الله شنو رمى لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى ما صحيح هو شنو هو رمى لكنه ما رمى الرمية التي توصل ذرات الحصى الى جميع الجيش انما هذا ممن من الله مثل قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أنتم قتلتموهم لكن معونة الله كانت أكبر من أفعالكم لذلك نسب الأمر إليه سبحانه يا أخواني كده واضح ولا لا واضح واضح طيب ابن القيم يقول لو قلنا ما رميت اذ رميت يراد به هذا الفهم الجمعة الجمعة يعني, يعني العبد إن جمع إن جمع العبد الله هو الفاعل لكل شيء وهذا لا يعني أن العبادة لا فعلة لهم مثلا ابن القيم قال لو قال الربي من الله وجميع الأفعال تنسب إليه نقول وما صليت إذ صليت وما ضحيت إذ ضحيت وما جاهدت إذ جاهدت وما ركعت إذ ركعت وما بررت اذ بررت وما تصدقت اذ تصدقت قال إذن نجرد العباده من الأفعال والعباد لا يجردون من شنو من الأفعال كأنه يريد أن يقول واته الإشارة في الآية الهروي ما قصد بإن العبد ما عنده فعل وإن كان إيراده الآية تحت عنوان الجمع يفيد ذلك أورد الآية تحت عنوان شنو الجمع معنى العبد ما عنده حاجة لكن القيم قال لا العباد عندهم وعلى ما عندهم ولأنهم عندهم يحاسبون ويجازون على ذلك انت صليت الله بديك أجر بديك أجر, ها؟ بدك أجر. ليه؟ لأنك صليت اختيارا صليت شنو؟ اخترت فلا ينفي أن الله عز وجل له مشيئة وأن الله خالق لأفعال العباد لا ينفي أن للعباد أفعال أن العباد شنو أفعال وجه الاستدلال أقام الله أسبابا ظاهرة للأشياء مثلا ما هي الأسباب الظاهرة لدفع المشركين الجهاد الناس كان ما جاهدوا ما حيدفع يدفع المشركين ولو كانوا مشركين وانتم مؤمنين يذبحوكم زي ما حصل حاجه يذبحوكم زي شنو زي الخرفان واقام الله اسبابا باطنه لدفع المشركين وهي نصرته وتأييده وقوته ومدده وجنوده الذين تدخلون في المعارك فكانه يقول أقام الله الأسباب الظاهرة لإهلاك المشركين والأسباب الباطنه فالأمر يرجع إليه لأنه نعم المولى ونعم شنو؟ ونعم النصير هنا دائر النقطة هنا أجب لكم كلام ذكر ابن القيم في المجلد الأول من مدارج السالكين. متى ينفع شهود الجبري؟ متى ينفع شهود الجبري؟ الجبري يعني شنو؟ إنك تعتبر نفسك مجبور على فعل الشدة بينفع ينفع شهود الجبر بعد العبودية والطاعة في مقام الذل والتسليم لله ينفع شهود الجبر في مقام الطاعة والعبودية بعد الطاعة والعبودية لله في مقام الذل والانكسار له طعته ما تقول أطعته تقول هو الحملني على طاعته توفيقها شهود الجبر هنا ينفع أما شهود الجبر مع الطعطل مذموم ما يصلي ما صليت ليه قلت الله ما خلاني أصلي الله دك عقل ورسل لك الرسل وأنزل لك كتب ما تصلي مالك تمشي النار طوالي قالوا ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين تمشي النار فشهود الجبر ينفع متى ينفع في مقام التذلل بذلك ابن القيم مقولة رطيفة جدا ذكرها في المجلد الأول من مدارج السالكين يقول شمعة الفضل والعطايا تنزل فوق شمعدان الجبر والانكسار شمعة الفضل والعطايا الشمعدان ده شنو ها اللي بيخدتوا فوق الشمع في ناس طبعا الشمع ده بس بيجي يكب في الطريبية زكادي وبعد ذاك يبصقوا الشمعدان ده اللي فوق شنو الشمع الشمع بينزل في شمعدان فضل الله ينزل على المنكسرين من عباده كلما انكسرت لله وشهدت الجبر كلما نزلت عليك شنو العطايا الإلهية زايد شهود الجبر ينفع عند المصايب وقعت عليك مصيبة قول ما في مفر ما عندي طريقة أسوي شنو البدور الله قولها شنو بتبقى ما يريده الله يكون وما لا يريده لا يكون ف شهود الجبر عند المصايب ينفع وقعت عليك مصيبة ما تكذل تقول نحن مجبورين كذا مجبورين مجبورين أو مجبورين هل كان بإمكانك أن تدفع عنه المفت وقعت عليك مصيبة عند المصائب شهود الجبر ينفع أما عند المعايب فشهود الجبر ضلال واحد سكران تقول له سكران ما لك يقول لك الله جبرني أنا مجبور اسكر مجبور في عينك ما في حاجة تخليك تذكر أصدق إلا أنت تقول زول مطرطس وما عندك فهم فشهود الجبري في المصائب شنو؟ ينفع أما شهود الجبري في المعايب لا ينفع طيب يقول الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلوص من الثانويه والتنافي من إحساس الاعتلال والتنافي من شهود شهودها وهو على ثلاث درجات جمع علم ثم جمع وجود ثم جمع علم ده كلام منه؟ كلام الهرر طبعا الكلام ده ما يعني انت بتشوفه كده ومرة بتلاوز تقول ذكرنا شو البدا؟ أشيدا شو؟ ده؟ الجمع ما أسقط التفرقة ابن قيم النجار شو بك يقول التفرقة تكون أحيانا محمودة وأحيانا مذمومة والجمع يكون أحيانا محمودة وأحيانا مذمومة فيقول من الجمع ما هو صحيح وباطل ومن التفرقة ما هو شنو صحيح وشنو أو محمود ومذموم ما هي التفرقة المحمودة التفرقة المحمودة يعني شنو لا بد قال ابن القيم التفرقة بين الخالق والمخلوق محمودة صح؟ التفريقه بين الحق والباطل شنو؟ ما كل واحد إخوانا. ما في خلاص بس انت في, باطلك وده في حق وما وما بعيدين من بعض. بين الحق والباطل محموده تفرق تقول والباطل شنو؟ ما, ما تقوله خليكم مع بعض جمع الحق والباطل باطل جمع الحق والباطل شنو؟ باطل والتفرقة بين الحق والباطل محمودة والتفرقة بين الخالق والمخلوق محمودة التفرقة بين الواجب والمحرم ما لا محمودة هذه تفرق محمودة التفرقة المذمومة هي جمل التفرقة المذمومة أن تفرق إراداتك ومقاصدك تريد الله وتريد غيره هنا فرقت إرادتك وينبغي أن تريد من؟ أن تريد بإرادتك وجه الله قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولا ولسوف يرضى الآن عندكم تفرقتين تفرقة مذمومه وتفرقة محمودة ما هي التفرقة المحمودة؟ أن تفرق بين المتفرقات إذا سويت بين العبد وبين الرب ضلال لماذا؟ ابن القيم ذكر كان ذا ليه؟ قال بعض الناس يفهم من الجمع أن لا تفرق في الوجود بين شيء فيقودك هذا الجمع إلى وحدة الوجود فتعتقد أن كل ما في الوجود هو الله وأن الخالق والمخلوق سواء لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الخالق خالق والمخلوق مربوب وضعيف وعد لو ما ثبتت المسألة دي ما ابتقي فأشكير الدين القيم قال قال والتفريقة بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر وبين الايمان والالحاد وبين الواجب والمحرم وبين الخالق والمخلوق هي الاسلام والايمان في حقيقته عشان الناس ما يقول لك متفرقي قال ما اسقط شنو التفرقه التفرقات عشان كذا شرح ابن القيم للمدارج كان مفيدا جدا بمنازل السائرين التي كتبها الهروي ليه قال لان عند الهروي عمومات مزعجة عمومات مزعجه يعني شنو تعميم يقول تسقط التفرقه على الاطلاق ولا في تفرقه لا بد من اثباتها طيب الجمع المذموم شنو عكس التفرقه المحموده الجمع بين شنو بين الحق والباطل تقول واحد كله حق واخو ما في مشكله تجمع تقول العبد رب والرب عبد هذا قمه الزندقه والإلحاد والانحلال والضلال العبد عبد حقير ضعيف والرب رب قوي متجبر متكبر عظيم لذلك يعني هذا الجمع شنو المذموم الجمع المحمود شنو جمع الشهود الا تشهد بقلبك وأن لا يتعلق قلبك ولا فكرك بغير الله تعالى البته فلو جمعت شهودك على الله كان هذا جمعا شنو؟ جمعا محمودا إذن فهمتم العبارة الأولى الجمع ما أسقط شنو؟ التفرقة التفرقة المذوم والمحمودة والجمع الصحيح والجمع شنو؟ الباقي قال وقطع الإشارة كإسقاط التفرقة كلام مهم الإشارة شنو الإشارة النسبة بين شيئين كون تجيب حتى مع بعض طالب مهندس ما شنو تنسب إلى بعضهما بالإشارة يقول فلان من فلان كويس دي نسبة أبوك منه أبوي فلان انت وتفلان نسبوك ليه هذه النسبة هي شنو الإشارة ليه لأنه أشرنا وأرجعنا إلى أصلك كويس طيب قال الإشارة لابد أن تقطع ليه لأن الإشارة معناها في شنو في حاجتين دماء جمع الدم الدمع شنو؟ حاجتين ولا حاجة واحدة؟ حاجة واحدة فلتكون مجموعة الإرادة لابد أن تقطع الصلة بالكلية مع كل شيء يمكن أن تقع بينك وبينه نسبة وإشارة لكن الكلام ده صعب ليه؟ لأنه في أشياء حقائق أنا في النهاية وفلان صح؟ اسمك منه؟ فلان أبوك منه؟ فلان لابد من تنتسب لحد الجديد الرابع في الجوازات والجنسية والبطاقات وشهادات الميلاد والرخصة والقسيمة فنقول شنو نقول إنه في حقائق انت عندك أبو يا عندك وعندك زوجة أقول لك تقوله تنسوه ابن القيم يقول هذا خلاف الفطرة ما تنسوا تبقيه لكن لا تتعلق به تعلقا يصرفك عن ربك وإلا كيف ستربي ولدك بغير حنان وعطف ولا بعطف وحنان هتربي ولدك كيف ها تقول زيحمي غادي غادي ولا بتلم عليك والمر كيف بتمشي البيت بدون عواطف ولا بالكواليك والنهير بتمشي وجود علاقة في إطار الشرع بينك وبين مخلوق عندك أصحاب ولا ما عندك أصحاب تقطع الصلة بأصحابك بس بسمع ربنا يمكن أن تكون مع أصحابك بجسدك وأن تكون مع ربك بروحك بل يمكن أن تجعل أصحابك من حيث معاونتهم باب من أبواب دخول الجنة والتقرب إلى الله جل وعلا بممارسه مكارم الأخلاق وفضائل الآداب معهم وبذلك تتقرب إلى الله فلولا الخلق لما وجدتم مضمارا بالطاعة تتقربون بهذا المضمار إلى الله فلو لم تجد مريضا تزوره لما وجدت أجر زيارة المريض ولو لم تجد فقيرا تعطه لما وجدت أجر الصدقة وأجر البر والإحسان ولو لم تجد ميتا تصلي عليه لما حست. أجر الصلاة على الأموات وتشييع الأموات من الأئوري، فكيف تقطعصلة بالخلق بالكلية؟ ذلك حتى في الإسلام غير مخلوٍ، إنما هذا كله موجود، ولكن المذموم هو تجاوز الحد في الحب أو البغض. ده المذموم. ما تكره لك زوب كراهية شديدة، وتتصل لذلك إنه الحق ما تقيمه معه. يجي يقول لك تعال نقيم الحق. يقول له اسمع أنا مكتنك وكرهان خلق قديمة أشوفها يا أخي الحق نقيما الحق سوا تقول له ما داير معك حق حتى في ناس بيقولوا كلام سيء جدا ومزعج وخطير يقول لك أنا كان لجيته في الجنة بخذ إلى الجنة يا سلام خليه طيب نبشي الناس زي ما حصل حاجة يقول لك في الجنة ما يتلمه شفت في الجنة ما يتلمني معه عليك أن نسمي الله كلام وكان لجيته في النار يقول لك أزيد حقا فبالتالي ابن القيم بيقول شنو بيقول تعيش مع الخلق بالبدن وتعيش مع الخلق وتحتسب العيش مع الخلق ليه اذا اذوك احتملته وباحتمال أذاهم ازددت عند الله شنو درجات ومقامات اخلاق الدين دا غير الدين دا شنو الدين دا يتفهم يا اخوان طيب قال اهل التوحيد تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله فلا يبقى في صاحب هذه الجمعية على الله موضع للإشارة لأن جمعيته على المخلوب المراد كويس يقطع الإشارة عن نفسه ما يقول أنا يقطع الإشارة دي ما يشير إلى شنو؟ إلى نفسه لكن مش معناها يقطع الإشارة في أن ألا ينتسب إلى الخلق بل ممكن تقول أنا قبيلتك قبيلة شنو؟ الفلاني يقول لك فلان الفلاني الأشجعي سعد بن معاذ الأنصاري فلان فلاني العوفي عمر بن خطاب العدوي أو بكر الصديق التيمي عبد الرحمن بن عوف الزهري الزبير بن عوام الأسدي من بني أسد الأسدي كويس؟ أبو بن الجراح العامري من بني عامري بن غالب العامري ممكن تنتسب العامري ده بشر ولا ما بشر زول صح فلان الشايجي فلان الضنقلاوي فلان الفوراوي فلان الهدندوي فلان الكذا انتسب هذه النسبة ليست ممنوعة الممنوع الانقطاع إلى هذه النسبة ده الممنوع عشان كده قال ابن القيم تقطع الإشارة عن شنو؟ عن النفس والله نحن كان لكينا الحاجة اللي تخطرنا نفسنا في الواطن تخطر نفسك في الواطه دي كويس ما يجبع عندك غرور ما يجبع عندك تعالي تهضل نفسك في الأرض وما تشوف نفسك عندك مكانة ولا رفع فوق الناس ولا أفضل من الناس لو وجدت هذه العبودية فقد قطعت في مقامات العبودية شوطا طويلة لأن العبودية هضم النفس هضم النفس هي العبودية ما تقول أنا عندي قيمة وهذا تكلمنا عنهم وين في التفريد وتكلمنا عنه وين في التجريد ما تقول أنا كويس ما تقول أنا فاهم أنا عندي كده ما عندك حاجه الحبة دي ما عندك والله يا إخواننا البشر عندهم ضعف الشديد يا اخي الواحد يعني كان منع المويه الجهجه وكان شرب المويه وما اخرج يالجهجه اكتر شوكه تعمل له خراج تخليك تكوري الليل والنهار شوكه بس شوكه تقول لي انا انت شميع شوكه اذا اصابتك شوكه اقلقت منامك وقضت مضجعك وجعلتك تصيح وتولول بأعلى صوتك ثم تقول لي أنا انت من, من أنت أنا أرى كويس أنا قلت, قلت شو؟ ما حدل أي حاجة فبالتالي هذا هو فهم هذه المسألة قال وشخص عن الماء والطين يا سلام ده كلام جميل اي واحد فينا حبه يشخص يشخص يعني شنو يرتفع يقال شخص ببصره اذا رفع البصر الى مكان بعيد والابصار ما لا شاخصه حتى في حياته يقول لك الشاخص ذاك شايفه الشاخص ذا بيكون شنو حاجه علامه شاخص الشخص طيب عن الماء والطين قال ابن القيم قال وهذا يحتمل معنيين المعنى الاول شخص عن الماء والطين الذي هو البشر ارتفع وعلا في مطلوباته على البشر انت دا ايشو اخواننا دائما لما اتناقش مع الشباب القلق اللي عنده وسواس المغلق الجيل المعاصر ده مقلق جدا ليه لضعف الجرعه الايمانيه والروحيه عنده لضعف المدد الروحي بنخشوا تلقوا عامل كيف وجاي قول له انت مالك قول له والله يا شيخ انا ما مرتاح ما مرتاح في الحيط فمالي بساله اقول له انت عايش ليه لماذا تعيش لماذا خلقت بتاتي الاجابه التلقائية النظرية لعبادة الله وإعمار الكون أين المعطيات الحقيقية لهذا الهدف الذي تعيش من أجله لو مسكت سلطت أي ذلك أنت عايش له يقول لك إشان أعبد الله ما مسلم كم ده لي في الجلاية في المدرسة قرروا وما خلقت الجن والإنس إلا أنا خلقت أشان أعبد الله طيب ده هذا فقط أنت متأكد عايش إن هذا هذا هذا أي قال أنت تعبد الله قلت تعبد الله وين وتخبده كيف هل, هل أنت عبد له الآن على الحقيقة أم في التصور والنظرية نعم أيضا تسأله مسلم لماذا تعيش يقولك أعيش لأجل رسالة عظيمة أعيش لعبادة الله ولاعمار الكون ولتحقيق السعادة لنفسي وللآخرين كلام جميل كويس ثم ماذا بعد وين في أرض الواقع هسه أزوري يحضر درس المدارك يقول والله تاني أنا ما أتعلق بأي حاجة بس أتعلق بالله يقطع من هنا دائل متعلق بحاجات كثيرة ومشربك شربك شربكة كثيرة جدا ما يقدر يخرج من هذه الشبكة يقول لك إحنا عاشين نشر ربنا والله الكلام كلام بصح كلام ما سيد من القيض يحنا غير الله عندنا حاجة بس نمسك في أرض يقطع من هنا تحصل له مصيبة ما يجرب الدعاء طوال يضرب تلفون يقول تعالى حلوني الحقوني انت ذلك ما قلت الله مو ممكن تضرب التلفون لكن بعد ما تسأل الله وانت واثق بأن ربنا حيحلك وقص على ذلك كثير من شنو كثير من المفردات الموجودة في الحياة طيب شخص عن الماء والطين شخص عن جنس شنو البشر عن كل شيء مخلوق من شنو من الماء والطين ولماذا شخص في مطلوباته وهمته عن الماء والطين للضعف الموجود في الماء والطين هو ذكر عبارة الماء والطين عبارة تهويل داري حولت من الناس يعني الناس الشايفون والعمارات الكبيره والقروج والمناصب الشايفه دي ما اطين مدغرك الجلاليب المكويه والبدل والكرفتات الخانده الرقبه ده كل ما اشنه ما اطين ده معنى كلامه يعني تشخص عن الماء والطين عن البشر ولماذا ارتفع على البشر ما اتعالى عليه أرتفع في مطلوباتي لا اطلبهم ولا أجعلهم غاية لماذا؟ لأنهم ماء وطين فهم كله تبقى ماء وطين واحد تلقى يحبان وشديان ويشتغل ويعمل فيشل يقول أي دار عريس فلانة دي وأنا أشان فلانة دي أعمل أي حاجة هالشيء ده ماء وطين ولا حاجة تانية ماء وطين يقول لك بس اي حاجة دايرنا انا بديها لهم بس تعرسني انا كما عرستني بموت تموت بي كذب ساكت الحاجة بموت لا حاجة الحياة حلوة قال بموت كان اشتدة ماء وطين ولا حاجة تانية ثور يعني ولا ماء وطين ماء وطين تشخص ياخي رفع, رفع نفسك من الماء وطين ربنا قال فاستفتهم هم أشد خلقا أمن خلقنا شوف التهوين إنا خلقناهم من طين لازب طين وطين لازب يعني لازج لازب معنى شنو لازج طين الشعور دي كله طين بعد ما تعرسها هتعمشوا قول عرستها بعد شهر شهرين لانه ماء وطين حتى من الماء والطين حتزهج منا ماء وطين قال تعالى في خلق الانسان من ماء مهين فبالتالي يقول هذا الماء والطين شوف كلام القيم تشخص عنه بقلبك وان تعول على خالقك وحده وَأَلَّا تُعَوِلَ عَلَى مَقْلُوكِ أَبَدًا فَإِنَّهُ مَاءٌ وَقِيمٌ كلام جميل يا أخي كلام منطقي أط... في النهاية ما اطين كويس مهما كشفته يقول لك الرئيس الفلاني ما اشنو اطين الملك الفلاني ما اشنو اطين لأنهم من بني آدم آدم كرمه الله خلقه بيده لكن من الماء وشنو؟ ومن الطين ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام طيب قلنا قال ابن القيم الشخص عن الماء والطين يحتمل معنيين المعنى الأول أن يشخص فوق جملة شنو البشر لانهم من الماء وشنو والطين المعنى الثاني أن يشخص عن أحكام الطبيعة التي في نفسه المرتبطة بالماء والطين ما هو شخص فوق الناس؟ لأنه قال أنا أي حد ماء وطين في ما بتنفع معي أنا داير القوي المتين داير أرتبط وأتعلق وأتوكل على من على القوي منه المتين ولا أريد أن أتعلق بمن خلق من بماء وطين، ده كلام صح ولا ما صح، مية المية. تاني يشخص فوق نفسه لأنه ايضا في نفسه في ماء وشنو وطين. فالسفليات والماء والطين التي في نفسه يشخص فوقها. فيشخص شخوصان، شخوص عن البشر، لأن البشر من الماء وشنو وطين. وشخوص عن نفسه السفليه لانها من الماء وجنو وطن طيب لي قال؟, قال لأن الانسان مركب من جوهرين جوهر طبيعي كثيف وهو الجسم وجوهر روحاني لطيف وهذا هو الروح يعني الإنسان من شنو؟ جسد وشنو؟ الروح. الجسد ماء وطين والروح سماوية دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد فالتشخص كيف؟ تلتصق بالمعاني الروحية أكثر وكلما ارتبطت بالروحانيات والإيمانيات كلما سمت روحك يا سلام ابن القيم ذا زول نجير ما ربنا قال اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بشر من طين وجقال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي متى تسمو كلما كنت اقرب الى الروحانيات الروحانيات معناته إيمانيات إخواننا عشان ما تفهموا لأن الروحانيات برضو عندها فهم السحر من الروحانيات عند الناس الدجل والشعوذة من الروحانيات بعض الأديان تعتمد على القضايا الروحية لكن غير المنضبطة شرعا عشان كده العبارة الصحيحة ما نقول الروحانيات نقول شنو الإيمانيات كلما تعلق فكرك وقلبك وكلما سلكت مسلك الإيمانيات كلما خفت الروح، وكلما كنت أقرب إلى تلك العوالم، قال الإنسان فيه قوتان متضادتان قوة تجذبه سفلا لتحت، وقوة تجذبه علوة، فمن شخص عن طبيعة الماء والطين إلى محل الأرواح العلوية كان من أهل الجمع المحمود. قال ابن قيم، اسمع إلى هذا الكلام. في غير المدارك ذكره في غير المدارك رحمه الله يقول يقول أرواح تحوم حول الحش الحش السفليات والأرضيات والطين الأكل والشراء الوظيفة الدنيا الحرفة الزراعة الأموال الثروات الأولاد الزوجات ده كل شنو فهموا بس فيها ما في بس. الله بيسألك منهم تعمل وتحصل لهم لأجل الله وأرواح تحلق فوق العرش فرق ولا ما فرق أرواح تحوم حول الحش وأرواح تحلق فوق شنو فوق العرش مع الملأ الأعلى والأذكار لذلك مر علينا في درس المدارج ذكرته لكم قريب كلام يحيى بن معاذ يقول أيها المسكين لو سمعت صرير الأقلام في السماوات تكتب حسناتك عند الله لم تطربا ما تسمع ما بده بيسمع بس تستشعر أن عملك يرفع وأن الملائكة تناقش عملك بين يدي الله تعالى وأن الله يذكرك في الملأ الأعلى إذا كنت ذاكرا له في ملأ أعلى تستشعر هذه المعاني وتستحضرها السلام كلام جميل وراقي جدا قال ابن القيم الأرواح في الأجساد كالأطيار في الأبراج أي زول جواه شنو؟ جواه روح أي زول بغير روح عبارة عن شنو جنازة جنازة الزول يبقى جنازة مكتب لما روح تطلع جثة هامدة فهنا يا سلام اسمع لهذا هذا الكلام اللطيف الأرواح في الأشباح كالاطيار في الأبراج أي روح جوا الجسم هي البدد الجسم قيمة الارواح والاجسام دي زي الطيور وأنواعها قال الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج ليس ما اعد للاستفراخ كالتي هيات للسباق الطيور ذاتها فيها طيور سفليه وفيها طيور علويه في طائره تقع على اي حاجه تقع الفطايس والديف وتاكل وفطير همة عالية يحلق ولا يقع إلا في حي وإذا مر على الجيف تجاوزها وتقزز وكذلك الأرواح بعضها أرواح تمر على جيف الدنيا فتتقزز وبعضها تقع في كل شيء أي حاجة يلفخ رشوة حرام أدي أرقع ما عنده مشكلة شغال كده طوال أصوأ فأرقع معه الأرواح في الأشباح كالاطيار في الأبراج وليس ما اعد بالاستفرار في طيور بيجيبوها بيض وثلث بيجيبوها علف ويعملها نور بالليل عشان ما تنوم يقول لك سهر الدجاج ولا نوم في طيور كاسرة نسور النسر الذي يحلق في الفضاء ويعد السباق وللصيد وكلاهما طير وكذلك الارواح في هذه الاجساد اين روحك انت روحك متعلقه بشنو بالسماويات ولا بالارضيات متعلقه بالعلويات ام متعلقه بالسفليات متعلقه بشنو متعلقه بالملأ الاعلى ام متعلقه بالماء والطين يا سلام والله الكلام ينفخ الزول كلام ينفخ الزل كلام يخليك لو قال حس تات تمرو تموت في سبيلها تمرو حس تموت في سبيلها طبعا يخلي الزور يتحمس بس ربنا يثبتنا على هذه الهمه طيب قال شنو قال وشخص عن الماء والطين قال بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية مش الثانوية الثانوية الثانوية دين اللوة الاثنين شوف الابن القيم قال معناه لا يستطيع العبد ان يسخص عن الماء والطين سواء كان هذا الماء والطين البشر من حوله او سواء كان هذا الماء والطين في نفسه هو الا بعد ان يصل الى درجة من التمكن في المعرفة والايمان بس كده قال بعد صحتي شنو التمكين التمكين في شنو في البلد في الوظيفة يقول لك أنا تمكنت في وظيفتي دي تاني ما بتشال والله تتشال زين ما حصل حاجة التمكين في مقام المعرفة والإيمان طيب التمكين ده بالكين ده كلام لطيف قال صحة التمكين هي شنو تكون ممكن في مقام العبوديه مع اثبات رسوم الخلق مع اثبات شنو رسوم خليه شمات تقبلك ناي؟ مع اثبات الخلق بمعنى ذكرت لك هذا الكلام قبل قليل صور الخلق لو سالتك قلت لك ده منه حتقول لي ما بعرف لو بتعرف حتقول لي ده فلان شنو الفلاني عرفت كيف جارنا جرى معي اتلاقينا في الطياره لاقاني في المحل الفلانيه عرفت اي عرفت ده ما خلق وانت وميج ده ابنك ده ابوك ده اخوي ده عمي تعرفه ده خالي اذا صور الخلق موجوده التمكن ان تكون صور الخلق موجوده مع تحقيق العبودية الكاملة لله بأن لا تصرف لهؤلاء الخلق شيئا ولا تفعل شيء لأجلهم مع إثباتهم وثبوتهم عندك ذا التمكين أما أي حاجة غير كده زعزع أقول لك أنساهم تقول لي خلاص بغمد وأنساهم ما تنساهم خلوهم قدام عينك وخليك قوي متصل بالله يعني تواحد يعني قال لي يا خنا حبيت لي واحد حب شديد واستقمت مع الحق استقام هو طالب في الجامعه يعني كويس قال لي استقمتو بقيت امشي واصلي وكذا الحاجه الوحيد الغلط في حياتي انه انا بيه استقامتي لي وبمشي لالله في الصلاه وابكي واقرا قران ومستقيم وما دار اعمل حرام الحرام الوحيد الان في حياتي انه بتونس معاها وما بقدر انا ضعيف قدامه قال لي اصلي صلاه الصبح في الجامع اقول الليله قطع ناشف بس قال لي تجوب ايمانيات قال لي امشي البيت اشيل الحاجات امشي الجامع مما تجيمه هناك نمشي طوال نجرين كرسيين طرابيزتين صندوقين بتاع الحاجة بارده حجرين المهم نشوف لنا حاجتين طرب يستنفسي قندي وقال لي وقال لي بعد ما اطلع بكون ضميرين أن ابني والدنيا دي بالضيف وشي فانا اديته مسلكين كده اديته حلله قلت له اول حاجه تتعرسها يا تخلي الجامعه تطفش تخلي البلد قلت له ده ما نقاش مع شاب يعني انا بناقش ليه في شاب قلت له يا تتزوج عديل وانت طلاب في جامعه تمشي تعقد عليه عديل و وتتونس و تقول بعد ذلك عليك يفق لا يوجد مشكلة أو تمرك تخلي الجامعة تحول لا يوجد جامعة ثانية قال الشيخ ما في أي حل في النص ثانية و قمت بتجيبه بعد ذلك و قلت لك كان ماشيت الجامعة الثانية في أبنا قال لك أيضا برضو حفلين فيك واحدة ثانية لو خليت الجامعة والجراية هذا تخلي الحياة و تركب مواصلات و في محل هجي نعرف عليك وحده برضه هتستلطفها وتستلطفك كلامها جميل وكلامها كده سمح وتديك الكلام المعسول وانت تديك الكلام المعسول وتديك كلام انت فاقده برضه انت تخلي الحياة يا اخي والله حيرتنا شيخنا يا اخي بقى شنو غيته بيقعد على العريس ثاني بعد ذاك ما عارف شنو حصل زود طوالي بعد العريس بس قال لي مع العريس انت ضعيف قدامه إلى هذه الدرجة المقب شنو تمشي وتقابل وتقول لها ده حرام وشرعا ما يجوز وأي زود أشوف جرايته ولما ننتهي من الجامعة كان في جسمه بتزودك وكان ما في جسمه يفتح الله وتمشي وتشوفه هندك قدام عينك ده اسمه التمكين المهم إنه في النهاية شوف هو زود استقام تماما بيقول تدي مشكلة العقدة بتحته فبالتالي التمكين شنو تصل درجة من التمكين بحيث إنك تثبت الصور وتثبت محبةك لله أنها فوق الصور وأنها لن تؤثر فيك ولن تهزك. ولو لم تصل هذه المرحلة ما التمكين ضد تمكين شنو؟ التمكين من شنو تجا؟ كلمة تمكين دي. تمكين من المكان تجيب في مكان تثبت في مكان ده اسمه تمكين. تمكن تمكنا من الشيء. قد تأيد على تماما هل تمكن الإيمان من قلبك؟ هل تمكن اليقين من صدرك ولا أنت لسه في مقام العبودية مزعزع الزعزع عشنو التلوين شوف الكلام القال الهرب ده قال بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين التلوين ده شنو؟ التلوين إجابة داعي الطبع والنفس يعني مثلا أديك مثال في النساء امرأة تقوم الليل لهمنه لله هل قامت الليل بمجاهدة ولا بيسر بمجاهدة تصوم رمضان كله مجاهدة ولا مجاهدة لا تستطيع أن تربط طرحة في براسة. ده اسمه وشنو التلوين اذا كنت صادقة يا ايتها المرأة المتزوجة او غير المتزوجة اذا كنت صادقة في عبوديتك لله وجاهدت نفسك لقيام الليل والصيام فجاهد نفسك لطاعة الله في تغطية رأسك وإن كان هذا مخالف لهواك ومخالف لتعليقات الناس وقد يجلب لك انواعا من الضرر والذم عند الناس طيب ده كلام بن القيم نقول كلامه ولا ما نقول التلوين الخلق يرفضونه فكيف بالخالق اتصاحب شخصا متلونا انت لو صاحبك اللي جيت متلون بتاع بتخليه ليه لانه متلون فكيف تعبد الله بالتلون البنفع معك من العبادات تعمل والعبادات المبتنفع ما معك لانها ثقيله على نفسك لا تفعلها الاوامر التي توافق مزاجك تاتيها الاوامر التي لا تخالف مزاجك تلقيها وتضرب بها عبد الحائط ولا تبالي بها إما لمظهر اجتماعي أو لأن نفسك ما استطاعت أن تستسيغ هذا هذا تلون يخالف العبودية العبودية رسوخ وتمكن والخلاص من شهود الثنوية الثنوية معناها الاثنين إذا قصد بالثنوية العبد والرب فإن الخلاص من هذا الحد. كيف تتخلص لا عبد لا رب تقول لكن الثانويه ألا تتخذ مع الله إلها ثانيا الثنوية وهذا معنى قول تعالى وإذ قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إلهين اثنين سواء كان هذا الإله محسوس أو معنوي صنم كويس أو ثب للمال. تعيش عبد الله هي متعيش عبد شنو؟ عبد الديناري. سواء كان هذا بعبادة شيء كصنم أو قبر. الناس يعبدوا القبور. أحدهم اللي فنان بيعبد القبور. المسلمين بيصلوا في المساجد. يعبدوا القبر. يتبرق ويصعد ويطوف بهذه القبور. سواء كان هذا المعبود مرئ أو غير شنو؟ وقد تكون العبودية للنفس. في بعض الناس يعبد شنو؟ يعبد نفسه، يعبد نفسه. بمعنى يستسل مع رغبات النفس وشهواتها حتى ولو كانت مخالفة للشرع. وتستغرقه الشهوات والحظوظ ويعبد نفسه بأنه متعالي ومتعاظم ويحب المدح والثناء وهكذا والمكانه هذا عابد لنفسه فعل العبادة لا لأجل أن يرضى عنه الله لأجل أن يرضى عنه الناس ويعظموه في نفسه هو فصار بالتالي العبادة ليست لله إنما راجعة ومردودة لعبادة نفسه وقس على ذلك الكثير الدرس القادم من مدارج السالكين إكمال منزلة الجمع وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم